وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسازى بِهِ به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا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 ان نخلها فانطب لنا لكم منه شيء منه نفسها فكلوه هل ام ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا الْيَتَامَى حتى إِذَا بلغوا النِّكَاحَ حَتَّى إِذَا منهم النِّكَاحَ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 وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو, أخت وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصيته يوصى بها أو دين غير مضرار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 يدخل هنا راً خالداً فيها، وله عذب مهين، واللاتي يأتين الفاحشة نساءكم، فاستشهدوا عليهم فاستشهدوا عليهم أربعة منكم. فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت فأمسكوهن في أو يجعل الله لهم سبيلا والذان يأتيانها منكم فأذوهما فإن تابا وأصلح فأعرقو عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليس التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت حتى إذا حضر أحدهم الموت قال اني تبت الان وللذين يموتون وهم كفار اولئك اعتدنا لهم عذابا اليما يا ذا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تظنوا ان ببعض ما اتيتمون الا الا ان ياتين بفاحشه مبينه وعاشروهن بالمعروف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 وأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِلَّا أَمْتَجُونَ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ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 ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد فريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم, فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات اقدان فإذا احصن فان اتينا بفاحشه فعليهن نصف ما على المحصنات مَا على من العذاب ذلك لمن خشي العنه منكم وان تصبروا خير لكم والله غفور رحيم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 واسالوا الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم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 فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرون في المضاجع واهجرون في المضاجع واضربوهن فان اطاعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا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 كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضل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 يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتبون الله حديثا يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وان كنتم مرضا او على سفر أو جاء أحد منكم او جاء احد منكم الغائط أو لامستم, او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتنبتم صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ان الله كان عفوا غفورا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 ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم, بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم واقوم ولكن ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا ذا أيها الذين اوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها فنردها على إدبارها أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرت به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى وإثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفتغون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إن الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت, يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلنظر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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرا وندخلهم ظلا ظليلا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 ثم جاءوك كي يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانه وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم فأعرض عَنْهُمْ وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا دليغا وما ارسلنا من رسول الا له طاع الله ولو انهم اضلموا انفسهم جزاء كف استغفر الله واستغفر لهم الرسول فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله التواب الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم, حتى فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا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 نا أجرا عظيما ولا هديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله و فأولئك, فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والصديقين والشهداء والصالحين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 فإن أصابتم نصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أَلَمْ لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشؤون الحياه الدنيا بالاخره ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف نؤتيه اجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء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 كلما ردوا الى الفتنه اركسوا فيها فان لم يعتزلوكم ويلقوا اليكم السلام ويكفوا ايديهم فخذوهم فخذوهم وقتلوهم حيث تقفتمهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقمة مؤمنة ودية ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق.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 مخالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما يا ايها الذين آمنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا, إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القوا اليكم السلام لستم مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغالم كثيرا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا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 وعد الله الحسنا وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحما وكان الله غفورا رحيما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 فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مصيرا إِلَّا المستضعفين من الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلًا لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ الله فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عفوا وَكَانَ اللَّهُ عفوا وفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت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 فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم كفروا لو عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلتهم واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذن من بطر أو كنتم مرضى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 وَلَا أَمُرَنَّهُمْ فَلْيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا أَمُرَنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ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 ويستفتونك في النساء قل لله يفتيكم فيهن وما يُتلى عليكم في الكتاب وما يُتلى عليكم في الكتاب فيه تمن النساء إلا تلا تؤتونهن ما كُتِبَ لَنَا وَتَرْغَبُونَ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُونَ وَالْمُسْتَمَافِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا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 ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يلهبكم أَيُّهَا الناس وَيَأْتِ بآخرين وكان الله على ذلك قديرا مَنْ كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا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 وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ان الله بها فَلَا فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره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 أولاد ذائك سنؤتيهم اجرا عظيما انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده واوحينا الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وعيسى وأيوب ويونس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 لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلم والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا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 قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا ذا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه, فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في كلامه ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرث هذا ان لم يكن لها ولد